فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَتَ نَفْسِي أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ لَهُ تَسْتَعْجِلُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيكم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير منون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأي ثم المسكون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيني وهو أعلم بالمؤتدين. فلا تطيع المكذبين فلا تطيع المكذبين وَالذُّلَّ وَتُدْهِمُ فَيُدْهِمُونَ وَلَا تُطِيعَ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ هَمْمَازِ الْمَشَائِمْ بِنَمِيمٍ مَنْ نَاعِبِ الْقَيْرِ مُعْتَدٍ أَفِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيرٍ أن كان ذا مال وغني إذا تسلى عليه آياتنا قال أساطيع الأولين.